أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون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 ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كذأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم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 كذب آل فزعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فزعون وكل كانوا ظالمين إِ شَرََّّّ وَابَبِّ ذَ اللهَّهِ الذيينَ كَفَروا فَهُم لا يُؤمنِنون الذيذينَ آهَتَّ مِنْهُم سَُّ يَنْ قُلونَ أَهْدَهُم فِي كلُلِّ مَرََّّةِون وَهُم لا يَتَّقُون فإما تفقفنهم في الحرب فشرذ بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لا يُعْجِزُونَ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 ياَا أَُّهَنَّ بِّقُلِّمَ فِي أَدكُ مِنَ الأسْرائِي يَ عَلَمِ اللهُ فِي قُلُ بِكُمْ خَيَي يُؤتِكُمْ خَيرَ إَ عَلَمِ اللَّهُ فِي قُلُ بِكُمْ خَيرَي يُؤتِكُمْ خَيرًَا مَِّا أُخِذَ مِنكُم وَيَغْفِلَكُم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 وََّذينَ آمَنوا وَلَمْ يُهاجِروا مَا لَكُمْ مِ وَلَا يَتِهِم مِن, من شَيْئٍ حتىََّ يُهاجِرُوا وَإِناسْتَع صَرُوكُمْ فِي الدّين فَعَلَيكُم نَّصْرُ إِللاا عَلَ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَينَهُم مثَاقَ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 وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ فَقَاتِلُوا أَمَتَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم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 وعمارة المسجد الحرام كمن آمَنَ بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين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 قُل إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقترفتموها, اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي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 لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ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 زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم